فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذوني ومن خلقت أحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا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 فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدرا كما سقر لا تبقي ولا تذر لوحة للبشر عليها تسعة عشر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 يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جلات يتسألون عن المجرمين ما سلكتم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعام المسكين